<ويس> أشهد أن لا إله لله يصنحين أشهد أن محمد عبده رسوله صلى الله وسلم وبرك عليه على آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد وقف أنس بن النضر يوم أحد وقال اللهم إني أبرع إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء فتبرأ من الطائفتين تبرأ من فعل الكافرين واعتذر من فعل بعض المؤمنين وهكذا نستحضر هذا المعنى فنبرأ إلى الله عز وجل مما يفعله الكافرون بنا وبديننا وبنبينا ونعتذر إلى الله عز وجل مما يفعله بعض المسلمين أو كثير من المسلمين مع الأسف مما رأيناه بالأمن من جنون ونهاية ما يتصور من الحمية الجاهلية والعصبية التي هي في غير محلها ولولا رحمة الله عز وجل بنا لأصابنا أشد مما نحن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذا كان من موقف للمؤمن الذي رأى ذلك أو علمه وسيتابعه في الايام القادمه في تاثر الناس ونشوه الناس وفرح الناس وشعورهم بمعاني الانتصار والعزه في غير محلها فهو فلا بد في هذه الحاله من من البراءه الى الله عز وجل والاعتذار مما صنعه اخواننا والمسلمون من حولنا ولا بد من أن يكون دور ودور له يعني حضوره الذي يدفع عن هذه الفتن لعله بسبب بعض المؤمنين ولولا لجاله مؤمنون لعله بسبب ذلك أن يرفع عنا البلاء الذي نستحقه ونستأهله لو أخذنا الله تعالى بذنوبنا ومن أشرف الأعمال الحرص على طلب العلم وما يتبع ذلك من العمل وما يتبع ذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة وهذه الأمانة التي حملناها وقد قبلناها فالواجب أن نحسن ونتقن ونجود ونعذر إلى الله سبحانه وتعالى ومع الأسف يعني أحوالنا ليست كذلك، ولهذا نتواصى إن شاء الله تعالى بالاجتهاد في ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه اللحظات من العمر التي يمكن أن تكون من أبرك لحظات العمر وأنفعها، ومع الأسف إن لم تستغل يمكن أن تكون عارا وشنارا على صاحبها. كما قال الشاعر إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعافى كان جنونا. إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعافى كان جنونا. يعني لما تكون في شرخ الشباب ما زال شعرك أسود ما لم يعافى يعني إلّا أن تخالف ذلك كان جنونا. لأن كل امرات الشباب تدعوك إلى يعني ما رأيته في شوارعنا من جنون ومجون وخلاف العقل والرشاد إما أن تكون كذلك وإما أن تنضج وتثقل ويحسن ثمتك وهديك وليس ذلك إلا بأن توفق لشيء من الديانة ومعنى من معاني التقوى والحرص على مرضات الله سبحانه وتعالى وهذا ليس في قصة نفسك فقط بل أنت تدعو إلى ذلك بسمتك وحالك كما تدعو إلى ذلك بجهدك ومقالك ونحن نستغفر الله تعالى من تقصيرنا في هذا كله ونحن في اواخر هذا الكتاب قد عرض المصنف رحمه الله تعالى لظاهره التطاول على العلماء وبحث اسبابها ثم انتهى الى اخر سبب من هذه الاسباب فافرد له المجال وفصل فيه وذلك فيما يتعلق بزله العالم وأن من أسباب التطاول على العلماء استغلال ذلة العالم أسوأ استغلال قال رحمه الله تعالى ضوابط الموقف الصحيح من ذلة العالم أولا أن يعلم أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم وأن الخطأ لا يستلزم الاسم بل المجتهد المخطئ ماجور ضوابط الموقف الصحيح من زلة العالم يعني ماذا يفعل الإنسان المنضبط الرشيد المتبع المهتدي العاقل السلفي حقا إذا ما رأى زلة لعالم أو استمع بها أو بلغته، فأول ما يفعله هذا الاعتقاد وهذا المعنى العلمي أن يعلم أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية، لا يستو منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم، فليس كل من أخطأ أثم، بل المجتهد المخطئ مأجور. إن كان مجتهدا ومن أهل العلم فإنه يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ إذا كانت المسألة من مظان الاجتهاد وقال أبو هلال العسكري رحمه الله ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة يعني الزلة لا تنقض علمه وتاريخه ووزنه في قلوب المؤمنين إن كانت على سبيل السهو والإغفال فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصى الله جل زكوه يعني لم يخلو من الخطأ إلا المعصوم وقد قالت الحكماء الفاضل من عدت سقطاته الفاضل من عدت سقطاته ولم يقول الفاضل من لا يعني سقط له هذا لا يمكن المعصوم من لا سقط له لكن من ليس بمعصوم إن كان فاضلا فأخطاؤه قليلة تعد أخطأ فلان في كذا وكذا وكذا يعني والباقي صواب وأين هذا من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسن فقط قال وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم هذا الفصل مهم جدا وسترى فيه نقولا كثيرة تضبط فهمك لهذه المسألة وهذه نقول عن أهل العلم والفضل وتغنيك عن فهم الأحداث الذي تسمعه من فلان أو فلان أو خطأ الفهم الذي ينقلونه حين ينقلون اثارا ولا يحسنون فهمها أو خطأ التطبيق حين ينقلونها ويحسنون فهمها لكن لا يحسنون تنزيلها على الواقع وعلى طبيعة العط وظروفه وملابساته فانتبه لهذا الباب وشد عليه يدك حتى لا يقول لك جاهل أو متهوق هذه طريقة السلف وليس طريقه السلف كذلك وإنما طريقة السلف فيها من الحكمة ومن الأدب وتورسها الناس بعضهم عن بعض قال أبو هلال العسكري وليتنا أدركنا بعض صوابهم يعني هؤلاء العلماء الذين قد يكون لهم زلة أو كنا ممن يميز خطأهم يعني يقول نحن أقل من أن يميز خطأ هؤلاء وهذا مسلك التواضع من أهل العلم مع بعضهم البعض وليس مسلك الغرور بحيث ترى الشاب الصغير ما إن رأى زلة لعالم حتى يطلق فيه لسانه ويعامله كما لو كان صبيا يلعب معه وينسى تاريخه ويغفل فضله هذا كله يعني مما يؤدب عليه لو كان هناك مؤدب وحريص على العلم وأهله لأمسك هؤلاء وأدبهم لأن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فأين ذهب فضل الفضلاء أمام يعني لعب أمثال هؤلاء البلاهاء تريد مهزبا لعيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان تريد مهذبا لا عيب فيه على سبيل الإنكار يعني ليس أحد معصوما من العيب ويستدل بهذه الدلالة اللطيفة وهالعود يفوح بلا دخاني يعني العود الذي مثل البخور الذي نعرفه لا يفوح طيبه إلا إذا ظهر له دخان والدخان ليس هو المقصود إنما المقصود الطيب على أنه لا يأتي هذا الطيب من غير دخان، فكذلك كل أحد مهما كان فاضلا لا بد أن يكون له يعني شيء ومثل هذا يسكت عنه ويطوى ولا ينشر فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله التي سررنا ألوفه فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا هذا إشارة إلى الزلة التي قد تتوقع من العالم فأفعاله الله يسررنا ألوفه <تصفيق> فالعاقل والمنضبط والمخلص والصادق والمتبع إذا رأى فعلا يسوء من بعض الكبار وكان له فيه يعني مأخذ أو اجتهاد أو نحو ذلك لا يتوقف عنده لماذا؟ فأفعاله الله يسررنا ألوفه فالذي يترك هذه الألوف ويقف عند هذا الواحد ليس منصف. وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على الله الا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. السيد يعني الذي يسود من السيادة. من عدت ثقطاته ولم يقل من ليس له ثقطات ثقطات معدودة وأخذت غلطاته يعني أخذت عليه لقلتها وإلا لو كانت كثيرة ما يدري الإنسان ماذا يأخذ كأمثال أنت تقول من أين أتيت تقول من أين أتيت وأنا ماذا فعلت؟ حسنا حتى فلا تدري من أين أتيت لكثرت لكن السلف يقول من أين أتيت فيقول نعم كما قال ابن المسيب رحمه الله لما يعني أفلس يوما فتذكر أنه من أربعين سنة قل واحد يا مفلس واحد تذكر ذنبا من أربعين سنة معناه أنه هو لما فكر ما حصل إلا هذا من أربعين سنة عيرت رجلا قلت له يا مفلس هي هذه عرفها وأنت آخرك أن تفكر في اليوم أما ذنوب الأمس فقد أتت ذنوب اليوم وأنستها فإذا كان رجل يقال وقد أخطأ في كذا يا سلام أين هذا الرجل في زماننا؟ فهي الدنيا لا يكمل بها شيء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على الله أن يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه لأن الكمال عزيز وهذا قاله في ناقته العضباء التي كانت لا تسبق فجاء أعربي على قعود يعني جمل زكر فسبقه فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندهم يعني عصبية في محلها إن صحى التعبير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفدى في كل شيء ولا يقدم عليه أحد وكل ما يمت له بثلة حتى ناقته صلى الله عليه وسلم ما يقبلون الناقة لأحد تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العضاء لا تسبق والصحابة يفرحون بهذا لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فجأة جاء رجل أعرابي غير معروف ومعه قعود يعني جامل ذكر وإذا به عن يغلب ويسبق ناقة النبي فشق ذلك على الصحابة يعني أسف وحزم ويعني ظهر ذلك في وجوههم النبي صلى الله عليه وسلم ويساهم بهذا المعنى وهذا من أدب المربي يعني كأن يقول لهم هذه دنيا والدنيا أبدا لا بد أن يكون فيها مثل ذلك قال حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه يعني كل سابق سيسبق وكل يعني غالب سيغلب وكل جديد يبلى وكل حي يموت ومتغيرات لسنا في الجنة على كل حال فسكن يعني من نفوسهم والشاهد هنا انه مهما ارتفع انسان بعلمه فلا بد ان يكون له سقطه وزلة وهذا لو تدبرت فيه حكمه عظيمه حتى لا يطغى الانسان ويشعر انه قد كمل فينسى ربه سبحانه وتعالى ومن ثم يهلك استشعار انك ضعيف وقليل ويعني ونحو ذلك هذا يضبط القلب من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه هذا البيت فيه واو نقصة ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه أحيانا هذا ذكرنا ببيت تقدم أحيانا إذا فقط حرف من البيت يعني يهدم هذا البيت يعني على قواعد الشعر ويجعل الذي يقرأه إما يقرأه خطأاً ويستريح إن كان ليس له في الباب وما أكثر ما يفعلون أو يكون يعني يعرف أنه ما يمشي هذا فيصلحه أو فيصلحه فإذا أصلحه إجتهاداً فهو أجور على كل حال وقد يعني يجتهد فيه على نحو ويكون الأمر إذا عرف وجه التصحيف على غير ذلك وإنما أقصد بهذا بيتا كنا كان مكسورا في الكتاب فصححناه فذهب بعض الفضلاء من إخواننا نحن نحب أن تكونوا جميعا كذلك تبحثون وراءنا و... فأخرج البيت وجاء به فنحن صححناه على بحث مختلف فنرده إن شاء الله إلى أصف بيت تقدم معنا في صفحة تلاتة اه 363. كان مكتوب رصاص من احببته ذهب وذهب من لم ترضى عنه رصاص هذه كلها ليست موزونة مطلقه فلنحن قلنا لأن البيت الأول على هذا الموضوع رصاص من أحببته ذهب تمشي على الرجل فأصلحناها قلنا وذهب من لم ترضه رصاص أو ذهب من لم عنه رصاص لكن أخانا لما جاء بالقصيدة كلها فإذا هي مختلفة عن هذا وموضع البيت فيها يقول ورصاص من أحببته ذهب كما ذهب الذي لم ترض عنه رصاص هذا قصيدة من بحر الكامل وهي هكذا مضبوطة فترجع بقى الصححة كلها ورصاص من أحبته ذهب كما ذهب الذي لم ترض عنه رصاص انظر كيف لما زالت الواو من الشطر الأول وزهبت في الشطر الثاني ووضع مكان كلمة الذي من تكسر البيت حتى لم تبق منه غرفة واحدة إذا صح ال ورصاص من أحبته ذهب كما وكما أيضا لما حذفه نعم حمك الله ذهب الذي لم ترضى عنه رصاص الأخطاء كثيرة في البيت ممكن تكتبه تحت ورصاص من احببته ذهب كما ذهب الذي لم ترض عن هرصاص لو ضبطت هذه الطريقة تغنيك عن كثير من الإشكالات وأن تقرأ بيته يعني أقل ما فيها تكتشف العيب حتى لو لو لم تحسن تصحيها وتقول هنا في غلط ما الغلط ما قدر الله بس هو في حاجة غلط هذه مرحلة من ال... انما كله داخل في بعضه ما فيش حتى تلاقي بعض الناس يكتب البيت ما يدري انه بيت فيكتب في صغط النسر على انه سطر او يكتب نص البيت كان 200 والنص الثاني 18 كلمة واش منتبه ان في اشكال هذا طبعا تحتاج ان تعالجه على كل حال نرجع إلى موضوعنا ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد عيبه وهذا هو الشاهد كفى المرأة نبلا أن تعد عيبه يعني إذا عدت الثقطات هذا يدل على النبل النبيل من عدت ثقطاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بالمعصومين وكأنه تكلم قبل ذلك عن الأنبياء وعن عصمتهم وأنهم لا يخطئون لأنهم مؤيدون بالوحي ولأن الله تعالى لا يقرهم على خطا هذا شأن الأنبياء خاصة أما يعني الكبار بعد الأنبياء قال فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحضة في الزنب المحضة يعني الزنب الذي هو زنب كالذي يعني يكذب أو يسرق أو يفعل نحو ذلك وأما ما اجتهدوا فيه يعني أما مواطن الاجتهاد مسائل العلم ونحوها فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجرى وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم يعني فهم أجرون في الحالتين وخطاهم مغفور لهم وأهل الضلال انتبه كانه يرد على يعني أصحابنا وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين إذا أخطأ فقد أثم وبالتالي كله من السباب والشتائم وأخرجه أعطيه كرتا أحمر وقل أبو حنيفة كافر ليس فقط متدع ولا يعني نحو ذلك استغفر الله وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ يعني الإفراط والتفريق واصل المسلكين لما جعلوا الخطأ والإث متلازمين فمن أراد أن يبرئ لأن الخطأ يستلزم الإث وهو لا يحب أن يكون يعني إمامه آثمة فقال إنه معصوم لا يخطئ هذا ليس بخطأ طيب النص قل النص ننظر في النص ننظر في أي تخريج للنص لعله وعيف وليس بصحيح لعله منسوخ لعله مؤول لعله لعله المهم أن الإيمان لم يخطب هذا يعني تطرف في مقابل هذا التطرف وهو معروف تطرف آخر وهو الذي لم يكن معهودا وإنما يعني ظهر مؤخرا على هذه الفئات الضالة أو الفئة الضالة قال وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باعون بالخطأ ومن هؤلاء ما تسمعه من سبّد العلماء والأئمة تسمعه من هؤلاء يعني الأقزام الصغار واه العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤسّمون هذا الوفق لا يعصمون يعني لا يقولون مع معفون لا يخطئون وفي نفس الوقت لا يؤسّمون ويقولون يعني أخطأ و... مقتضى ذلك أنه مبتدع أو فاسق أو كافر وإنما لا يؤسمه يعني إذا كان العالم عالما مشهودا له بالقبول معروفا بتحري الصواب فأخطأ لا يؤسمونهم نعم يردون خطأه يقولون أخطأ فلان في كذا والصواب ما عليه مقتضى الدليل لكن ليس معنى أنه أخطأ أن يعني لؤسمه وقال أيضا رحمه الله وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء يعني يدخل في هذا من أوسع الأبواب أن يكون الانسان مبتدئا عمره في الالتزام يعني ما مر عليه لسانة ولا سنتين ثم يحرص قبل أن يتعلم دينه وقبل أن يحفظ القرآن وقبل أن يتضلع من السنن يحرص على الكلام على فلان وفلان الا ترى يفعلون كذلك يفعلون إن والله يفعلون لكن قال شيخ الإسلام وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفى للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت يعني كما في الصيح مثلا يعني لما نزلت أو لما قال المؤمنون ذلك قال الله تعالى قد فعلت ونزلت الآيات تصديقا لقول الصحابة رضي الله عنه قد فعلت يعني أجاب الله دعاء المؤمنين فلا يؤاخذهم بما نسوا أو أخطأوا ومعلوم أن أهل العلم الفضلاء لم يتعمدوا خطأ من يقول أن أبا حنيفة تعمد ما أخطأ فيه أو فلان أو فلان من أهل العلم الذي يدل ديالة عملية على أنهم لم يتعمدوا أنهم كانوا يرجعون إذا عرفوا الحق ومعلوم مواقف أبي حنيفة رحمه الله رجع فيها حتى أنه في أوائل أيامه هو على فراش المرض رجع إلى المسح على الكفين وكان لا يمسح فرأوه على هذا الحال وقد عاش يعني حياته وهو لا يرى المسح على الكفين قبل أن يموت بثلاثة أيام قيل له يا إمام تفعل هذا يعني هذا غير معهود قال نعم بلغنا فيه حديث إذن هذا لا يتعمد لما بلغه الحديث رجع وترك قوله وهو إمام كبير قد ملأ الدنيا علما وصاحب يعني تاريخ طويل وسن كبير بلغ سبعين سنة رحمه الله تعالى ومع هذا كله فإنه لم يتحرج أن يرجع فكيف يتهم على أنه متعمد للقطأ ومعه يعني قائل بخلاف السلف ومعاد للسنة ونحو ذلك كما يقول من جهل. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء. وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذين سبقون بالإيمان فنقول ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقون بالإيمان. هذا كله كلام شيخ الإسلام وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونرعى حقوق المسلمين لسيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى. من عدل عن اتباع أو عن هذه الطريق يعني التي فيها الأداب السابقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد وأزى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين والله سبحانه أعلم هذا كان ابن تيمية رحمه الله وابن تيمية هو ابن تيمية ولهذا هم لما يعني لمزوا وغمزوا جاءوا عند ابن تيميه وقالوا لا نحن ما نتكلم عن ابن تيمية عن ابن تيمية ولهذا من أنصف منهم قال وحتى ابن تيميه وهي على قالوها والله لكن يعني مو ابن تيميه أعلى فأخذها بعض إخواننا لما سمع بعض البلاء هذا كله على فكرة طلع من طنطايا ما ما خرج في الدنيا أبعد من من هذه البلدة المنكوبة، نعم، صدقاني يصفيها من كل مخالف. لما قال بعضهم وقد نزل في إجازة، وابن تيمية مبتدع، الكلمة فكت الأسماء والعسانا غير معهود، فأكدت الكلمة وذهب بها إلى رأسهم، وقيل له فلان يقول ابن تيمية مبتدع؟ قال لا, لا لا لا لا لا أخطأ فلان، لماذا؟ ولو أخطأ فلأنتم منهجكم كله خطأ. لأن متميّع كل كلام على نظامكم يعني في غاية ال في غاية الظلال لأنه ميع القضية على طريقتهم نعم هم لا يقولون هذا يعني ليس كتورة أو متميّع لأن الموجة عالية لأنه لو اشتهر عنهم أنهم يخطئون متميّع كمان طيب ماذا بقي؟ فعند أهل البدع عدم إنفاذ وعندهم كل بلاء ومن ذلك يعني تقيتهم و يسكتون عن أشياء حين يدينون بها لكن لأن الأمر يقتضي مثل هذا وإلا لو انضبطوا على مسلكهم لفضحوا ثانيا يعني ثانيا من, من الضوابط التي تلزمك أيها المكلف من زلة العالم بعد أولا أن تعلم أن القطأ من مقتضى طبيعة البشر ثانيا أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، يعني أولا تثبت أن الخطأ وارد، هذا أول شيء. ثانيا أن تثبت أن هذا الخطأ مردود على صاحب وأنه ليس به شر، وهذا التوسط والانضباط. أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء فلا تنسب إليه، لا تنسب إليه يعني إلى الشرع، مش إلى العالم. تنسب إلى العالم يقول أخطأ فلا. لكن لا ينسب هذا إلى الشرع ولا هي من الخلاف السائغ يعني الذي يقبل كما سائل الاجتهاد التي يقبل فيها الاجتهاد ليست كذلك لأنها زلة ولا يجوز الاقتداء به فيها بل يتعين تبرئة الشريعة منها وسيأتي التنبيه على بعض الأمثلة لهذا قال الإمام الشرطبي رحمه الله في الموافقات إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له لا يقلد فيها ولا تعتمد في الشريعة وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها إذن هي زلة تطوى ولا تنشر كما أنه لا ينبغي أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا يعني لا يقال أن فلان تعمد بالإقدام على هذا الكلام أبدا فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين لو عقل هؤلاء لقالوا كيف الرجل صار إماما لعصره وما زال إماما للعصور بعدها وقد جمع الله قلوب المؤمنين عليه ثم نتهم مثل هذه الاتهامات وقال الشاطبي أيضا إنه لا يصح اعتمادها أي ذلة العالم خلافا لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعي يعني لا يقال المسألة فيها خلاف مثلا لمجرد أن رجلا قال في مسألة النص فيها ظاهر وربما عليه إجماع من أهل العلم فجاء رجل فخالف فيها لا نقول هذا خلاف فقد أجمع أهل العلم مثلا على حرمة الربا وعلى أن البنوك التي تعمل في زماننا بنوك ربويه تتعاطى, تتعاطى بغير نظام الشرع أجمع على هذا العلماء كبيرهم وصغيرهم وحديثهم وقديمهم فلو خرج الرجل الآن وقال معاملات البنوك حلال هل يصبح المسألة فيها خلاف؟ كما يقول بعض الناس أبدا هذا ما في خلاف طيب كيف نخرج هذه القولة لرجل كبير في الناس ويشار إليه بالبنان وله رتبة نقول هذه الزلة عالم والمسألة كما هي بالإجماع لا ينبان خلافها التدخين بالإجماع محرم فلو خرج عالم زل أولا فدخن ثم لأنه مدخن زل ثانيا فقال والله يعني هو واحد يعمل كده ما هذا لسه عشان يقول في الاخر مكروه هل يصبح خلاف في المسألة ونقول منهم من قال مكروه ابدا التدخين حرام بالاجماع ولو قال احد مكروه نقول هذه زلة لهذا العالم وعلى هذا فقص المسائل التي ينبغي ان تضبط على هذا ولهذا قال الشاطوي لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعي لانها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد يعني معلوم ان الاجتهاد يكون إذا عدم النص إذا عدم النص العلماء يجتهدون وإذا اجتهدوا يعني يعملون عقولهم ويتوردون على القواعد العامة فقد ينتبه هذا لقاعدة ويقيس قياسا والثاني لقاعدة أخرى فيحدث الخلاف لكن إذا كان نص في المسألة فليس صح الاجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد يقول ولا هي من مساء الاجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا حتى لو اجتهد فانه ما صادف محلا صحيح عن الاجتهاد فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد انتبه الكلام هذا جيد وإذا تهت فرجع وقف ثاني على أول خط معنا يقول فصارت يعني الزلة التي قالها العالم مع أنه عالم ومجتهد لكنه زل فزلت العالم صارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد كما لو كان واحد من العوام قالها غير مجتهد مع أنه في الحقيقة عالم ومجتهد لكن إذا زل نفقد زلته ونعتبرها كما لو قال رجل ليس من أهل العلم قولة من الأقوال وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة الذي يعد في الخلاف نقول مثلا فيها خلاف الأقوال الصادرة عن أدلة المعتبرة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف وأما إذا صدرت عن مجرد خساء الدليل أو عدم مصادفته فلا إذا صدرت عن مجرد خساء الدليل أو عدم مصادفته فلا يعني لا ينبغي أن يعد فلذلك يقول إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاش النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها يقول كما لم يعتد السلف بالخلاف وذكر بعض المسائل بعض المسائل ما فيها خلاف أصلا النص فيها واضح وصريح وصحيح ومن عجب لعدم العصبة يأتي رجل كبير من السلف مهما كان كبيرا فيقول بخلاف وقد مثل هنا على تمثيل جيد لأن عمت هذه المسائل مروي الخلاف فيها عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ويعني من كان له ملكة الصنباط ليست لأحد على هذا النحو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك يؤثر عنه أن يقول بجواز رب الفضل وهذا خلاف فهل معنى هذا وثلاثين خلاف؟ أبدا رب الفضل رب الفضل ويرد هذا في الخلاف أو المتعة يعني جواز نكاح المتعة الذي تقول به الشيعة هذا أيضا ليس بخلاف لأن النصوص صريحة أو محاش النساء يعني إتيان النساء في أدبارهم وهذا أيضا أتأمل إذا ظهر هذا عن بعض الكبار طب ماذا طرد مساله هؤلاء أن يقولوا إن ابن عباس ولا يقولون طبعا وإلا يعني لا افتضحوا فنقول ما تفعلونه مع ابن عباس وامثاله ممن خالف في بعض هذه المسائل وعائشة وابن عمر وغيرهم ومن تبعهم كقتادة وغيره ومجاهد وغيره من السلف من رويت عنهم يعني بعض الزلات التي تخالف النص المباشر وأنتم تعتذرون لهؤلاء ولا بد، مقترح أنكم سلفيون، فمعتذرتم به لبعض السلف من الصحابة والتابعين في زلة بدرت، ينبغي أن يكون هذا هو العذر لأبي حنيف وهو العذر لغيره من المتأخرين عنه، هذا منهج واحد. أما أنكم تقولون لأم هؤلاء، فيعني نتأدب معهم ونعذرهم. أما أولئك فليس كذلك هذا ليس يعني ضابطا مضطردا وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله ومن أنواع مصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة يعني ترد الخطأ الذي هو هوى يضل صاحبه بماذا ترده بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها يعني مقتضى الدليل من الكتاب والسنة يدفع هذه المخالفة وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلاله الكتاب والسنة على ردها ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم فإن هذا لا يستلزم هجره صاحب أحيانا تكون النقول المتواترة يعني تحدث عندك شيء من لابد نحن نبهنا مرارا على أن طالب العلم سواء كان يقرأ أو كان يسمع لا يلزم أن يستفيد الفائدة كاملة قد تفوته أشياء ومن ذا الذي لا تفوته أشياء وقد يغفل في لحظة والصحابة أحيانا عند الرواية يروا الحديث فجأة يقول ثم حدث كذا يعني فنسيت أو انشغلت أو نحو ذلك فإن وجد من يرده وإلا مر عليها ولعله في فرصة اخرى يصلحها انا اقول هذا ان بعض الاخوة لما بي... بيفصل بيفصل خاص لا ما تفصل خاصة اذا فصلت وانتبهت انك فاصل تعمل ايه تحط ال... ال... الفيشة ثاني. لا لن تسيبش نفسك يعني خاصة مع بداية سطر او فطرة او معنى اخذ أو الخيط ونمشي والكلام يتكرر قال ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم فإن هذا لا يستلزم هجره واقتراح ما عدا ذلك من علومه النافعه كلام واضح كما يفعل الغلاه من المنتسبين إلى طلب العلم يعني لو زل العالم فإننا لا نهجره ولا نهجر علمه ولا نطرح فضله كما يفعل الغلاه من من ينتسب إلى طلب العلم انتسابا وليس كذلك وفي هذا يقول العلمة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظ الله تعالى هذه الأراء المغنوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة يعني قول خطأ قاله بعض أهل العلم لم يكن سببا في الحرمان من علمه بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام يعني ما زال هؤلاء العلماء وأقوالهم الصحيحة التي هي كثيرة في جملة الخطأ القليل، وقد نبهنا مرارا إلى حسن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث مع أن الحديث في منصنه لكن العبرة بهذا العموم وهذا من البلاغة إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فمثل هؤلاء تجاوزوا هذه الحالة يقول ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة المشرع بمعنى الشريعة وهنا المقصود بمعنى الطريق يعني, يعني ما زال العلماء على هذه الطريق ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضله ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان ولتقلص أو ولتقلص ظل العلم في الإسلام واصبح الاختلال واضحا للعيان والله المستعان كان لو ان العلماء فعلوا كما يفعل هؤلاء المتاخرون المتخلفون المخالفون لما بقي علم والا من اين يتعلم الناس اذا تركت اقوال ابي حنيفه وترك علمه الذهبي وعلمه ابن الجوزي وعلمه النووي وعلمه ابن حجر العسقلاني وعلمه فلان وفلان إلى أن ترك أيضا العلم الألباني في عصرنا وعلمه ابن عسيمين وعلمه طب يا جماعة نتعلم وماذا عندكم أنتم حتى يستفاد منه وأين جهادكم واجتهادكم وتصنيفاتكم ومواعظكم وسمتكم وأدبكم حتى نستفيد منهم لا ترى شيئا مثلك إذن يعني يخلون الجو من كل خير من غير أن يقدم شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم أن تعلم أن الخطأ وارد على كل أحد وهذه الأولى والثانية في نفس الوقت أن تعلم أن هذه الزلة ليست من الشريعة. ثالثا أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به ويقيل عسرته وهذا بيت القصيد. يلتمس العذر للعالم إذا أخطأ ويحسن الظن به. يعني أنه لم يتعمد هذا ولم يقصد وإذا كنت أنت تظن في نفسك هذا الظن تقول أنا والله يا جماعة إذا أخطأت ما أقصد فكيف لا تظن نفس الظن في الفضلاء والعلماء هذا قبيح ويقيل عسرتها يعني عسرة أقيل زوي الهيئات عسرتها يعني ما تؤفش عندها تقعد تنشرها وتبروزها وتطبعها أنشر. تؤجر نعم. أي أجر على هذا قال الإمام السبكي رحمه الله فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلينبغي أن يحمل كلامه ألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله بل ينبغي التأويل الصالح وحسط الظن الواجب به وبأمثاله يعني نقول أقطأ ابن حجر بهذا والله يغفر له الرجل ما تعمد ولم يكن كذلك والنوي أقطأ في هذا لا نقول إنه ما أقطأ أقطأ لكن يعني الصواب كذا واما هو فكانت له يعني افادات ونفع وقد جعل الله تعالى له يعني ذكرا حسنا في قلوب المؤمنين فنحن نسكت عن خطئه ونرده ولا نعتقده ولا ندين به لكن لا نفقد بقيه محاسنه وجهاده لنصرة السنة وقمع البدعة ونشر الحديث و الحس الناس على التمسك بطريقة السلف ومنهج القرآن ونحو ذلك هذا المثلك وقال الامام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى والكلمة الواحدة يقولها سنان انتبه لهذا الكلم والكلمة الواحدة يقولها سنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق والكلمة الواحدة والاكتبار بفريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. هذا كلام جيد في غاية الجودة. يعني قد يتف يتوارد على الكلمة الواحدة اثنان. متجسّد تعمل أصل و وتقول لي وإيه الفرق بين قول فلان كذا وقول فلان كذا؟ هم يفعلون كذا. قل لك إلّا تدافعون عن فلان ولا تدافعون عن فلان. ويقيس بعض العلماء. الذين عرف صدلهم وكسر خيرهم وعمت محاسنهم ببعض المتهوكين الغارقين في البدعة وما هو نفس الكلام حتى لو كان نفس الكلام فهذا له عزره ولم يكن رأسا في البدعة والظهر أنه أخطأ من حيث أراد أن يصيب لكن الثاني هذا طريقه طريق الخطأ من أوله إلى آخره وهذا يجادل عن البدعة وهذا يبغض أهل السنة فرق في الاثنين هذا معنى قول ابن القيم والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها احدهما اعظم الباطل ويريد بها الاخر محض الحق والاعتبار يعني كيف تميز بينهما تقبل هذا او ترد هذا وتسكت عن الثاني مع بيان الخطأ من غير تشهير يعني تبين الخطأ هنا وهنا كلمة واحدة وهي خطأ لكن تشهر بهذا لانه يعني مبتدع ومن اصول البدع وممن يحارب الله ورسوله وتسكت عن الثاني وتخطئه ايضا لكن لا تلمزه ولا لماذا لا تعلم انه لم يقصد هذا الخطا الاعتبار بطريقه القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو اليه ويناظر عنه قال ابن عباس قولا خالف فيه عامه الصحابه نقول ابن عباس ومن مثل ابن عباس في الدنيا رضي الله عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والتأويل وأما قوله هذا فإنه يعني خرج على سبيل الزلة ولعلا ولعل لم تصله النصوص في هذا وقد بلغنا النص فنحن لا نقبل هذا القول لكن نشوف الأدب في الرب بخلاف ما لو قال هذا مثلا معبد الجهني مثلا أو قال هذا غيلان أو قال هذا فؤوس البدع وال وال والضلالات هذا ظهروف من الأول الأمر إلى آخره أنه يعني على غير الجادة وأن في قلبه يعني حنقا على المسلمين وعلى الإسلام هذا لا كرمة له ولا نعم عين وأسنى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفيها يعني في القصة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يهبط عليهم منها يعني المكان الذي ينزل من مكان عالي مرتفع يهبط من خلالها بركت به راحلة فقال الناس حل حل حل هذه يعني يوقف في الناقة يقول حل حل حتى تقف هذا فعله أهل الإبل فألحت فقالوا خلأت القصوى ألحت يعني امتنعت عن الاستشابة على غير عادتها قالوا خلأت القصوى يعني امتنعت وأبت ورفضت ولم تطاوع على غير عادتها. القصوى ناقت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل النبي صلى الله عليه وسلم احسن الظن بالناقه الا انا مش مش مش عادتها وامها مش عادتها يبقى ما تسوش الظن بيها الحيوان خلقت القصوى مش مطوعة معاكسه قال ابدا ابدا وانما ذهب الى معنى ثالث قال حبسها حابس الفيل يعني لعل الله عز وجل أراد شيئا فقهرها عليه وإلا هي ليس من عدتها شوف حفظ الصحبة حتى مع الحيوانات وأنت تصاحب الرجل سنوات ولا ترى منه إلا الخير وأول ما يظهر منه شيء تقول ما رأيته خيرا قط قال الحافظ ابن حجر رحم الله في ثقه هذا الحديث شوف بقى الحافظ ابن حجر ويعني بعض من هذا الحديث قال فيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ غيره فإذا وقع من شخص هفوه لا يععد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله لأن خلأ القصواء لولا خارق العاده لكان ما ظنه الصحابه صحيحا ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم تالي جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وان جاز ان يطرا غيره يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل قولهم خلأت وانما قال ما خلأت مع ان الظاهر انها خلأت لكن هو يعرف من عادتها غير ذلك فإذا وقع من شخص هفو لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها لو أن شخصا هفا أو ذل على غير عادته لا تقل ولا تنسب هذا الخطأ إليه ويرد على من نسبه إليها يعني يرد كما قال رفض الله سلام ما خلأت خلأت القصوى ما خلأت القصوى مع أن في الحقيقة ظاهر الأرض أن هذا وقع لكن ليس كذلك الفيدة السادية قال من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله لو أن احدا وقع بهذا ونسب وهذا وقع منه يغذر يغذر إن كان قصده صحيحا كان يقول فلان اخطا في كذب وهذا صحيح لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا يعني انها خلأت ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل ما الأصل هنا إن القصراء محترمة وجيدة ومطيعة كيف هي تحت النبي صلى الله عليه وسلم فالصفة معذره ومن قياس الأولى يعني إذا استعملنا القياس الذي هو أولى قياس الأولى أحسن أنواع القياس إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة بفتح الهاب ثم وقعت منه هنة أو هفوة يعني شيء يسير فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل استصحابا للأصل أنه من العلماء ومن أهل الفضل من لا يتعمد الإساءة وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله ما بدر من خطأ اغمره في بحر علمه وفضله فيغرق هذا الخطأ ولا يظهر في مقابل الحسنات والمحاسن الكثير وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة يعني وإلا يكون المعنف الشديد القول على هذا المخطئ قاطعا للطريق يعني يقطع طريق الناس لاستفادة من علم هذا العالم وسببا ردءا للنفس اللوامة يعني معينا فأرسله معي ردءا نعم يعني معينا للنفس اللوامة التي تريد أن تلوم هذا العلم وسببا في حرمان العالم من علمه وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه هذا كلام جيد وظاهر ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب يعني له زلة قد تبدر عنه من زل الذي ما قط ومن له الحسن فقط وعن أبي هؤيرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عسرته من أقال مسلما أقال الله عسرته وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيل زو الهيئات عثراتهم إلا الحدود أقيل زو الهيئات الذي له هيئه يعني له حضور ومسموع الكلمة وله شأن وعرف عنه العلم والفضل ثم إنه تعثر يعني أخطأ أو زل أقيله نقيله عسرته يعني لا تتوقف عندها ولا ننشرها ونسكت عنها إلا الحدود إن كان حدا من الحدود الله فالواجب انضاء الحدود على كل أحد لكن إذا كانت زلة ليس فيها حد فما أجمل أن نسكت عنها هذا على هدي النبي صلى الله عليه أين ذهبوا من هذه النصوص من الوحي ومن هذه الفهوم من أهل العلم السابقين واللاحقين وخرجوا علينا بهذا المنهج الذي هو يعني حد منهج حاد فعلا منهج حاد عن مقتضى طريقة أهل العلم قال الإمام الشافعي رحمه الله ذو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة هذا كلام الشافعي رحمه الله وهو عنده إمام معتمر فلماذا لا يرجعون إليه زو الهيئات الذين يقالون عسراتهم الذين ليس يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزل أليس أبو حنيفة من زو الهيئات وإن لم يكن منهم أبو حنيفة فليس هناك ذو هيئات أبو حنيفة كان وما زال امام الدنيا رحمه الله وما كان له من زلة ينبغي أن يعني يقال هذه الزلة لا أن يقال إنه كذا وكذا كما قد عرف عنهم وهكذا مثله بالأهل الفضلاء وقال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجد تعذيرهم عليها بل يقيل عثرتهم ويستر زلتهم وهم أولى من أقيلت عسرته وسطرت زلته يعني حتى لو رفعت الحاكم إلا أن تكون حدا تقدم لكن يقول ما ليس بحد إذا قيل لبعض الحكام إن فلانا من أهل العلم أخطأ في مسألة كذا وكذا ينبغي بغي أن تقال عسرته وفي نفس الوقت لا يقبل الخطأ منه يرد الخطأ على صاحبه لكن يتلطف في النكير ويتأدب في ذكره وينهى عن الإساءة عنه وإلا تتحطم الرموز أمام الناس وهذه القضية خطيرة جدا تحطيم الرموز هذا يفسد ديانة الناس جميعا لو ان رجلا يعني بعيد عن المنهج والجاده ثم قلت له وهو بعيد يعني أبو حنيفة كذا وعلى ونوي كذا ونحجر كذا ولد ذاك الله خيرا فأظل بعيدا أنا كنت ألوم نفسي على أنني لست بقريب أما والأمر عندكم كذلك فخليني فيما أنا فيه من الفسق والفجور لأن ما كنت أتفور أنه هو الدين إذا به يعني دائر بين البدعة والفسوق والكفر فأنا والحمد لله في يعني في فسوقي ربما يعني أفضل مما أنتم عليه أليس ذلك كذلك؟ وقال العلم المحقق ابن القيم رحمه الله الظاهر أنهم زو الأقدار كل هذا كلام على الحديث أقيل زو الهيئات عسراته الظاهر أنهم زو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسقدد يعني السيادة فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم فمن كان مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده قال كبى الجواد يعني عثر ونبى عضب صبره ظهرناها بالعين وليس بالغين والعض يعني السيف يعني هذا معنى مجازي نبى عضب صبره يعني سيفه الذي يضرب به من الصبر نبى يعني قل صبره في مسألة كان ينبغي أن يصبر فيها والله أعلم وأديل عليه شيطانه غلبه شيطانه في لحظة لأنه غير معفوض فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عسرته ما لم يكن حدا من حدود الله فإنه يتعين استفاؤه من الشريف كما يتعين من الوضيع يعني يقول لما يكون واحد يعني من الكبار ومن عرف بالعلم والفضل والشرف وزل زل سينبغي أن تقال عسرته رابعا يعني رابعا مما على المكلف بالنسبة لزلة العالم طيب نفكر في الثلاثة اللي فاتوا أول حالة أن الخطأ وارد على كل أحد ثاني شيء أن الخطأ غير مقبول والخطأ ليس بصحيح هو وارد صحيح لكن إذا وقع فإن لا ننصبه للشرق <تصفيق> ثالث شيء أن الذي وقع منه الخطأ إن كان من الفضلاء فهو معزور فنحسن الظنبه ونقيل عثرته طيب هذا الرابع رابعا أن يحفظ للعالم قدره ولا يجحد محاسنه يعني لا يجعلنا خطأه ننسى محاسنه وأنه كان منه كذا وكذا وكذا قال الزهبي في ترجمة القفال الشاشي قال ابو الحسن الصفار سمعت ابا سهل الصعلوقي وسئل عن تفسير ابي ذكر القفال فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه قدسه يعني جعله مقدسا طاهرا جيدا فيه إحسان من وجه ودنسه من وجه اي دنسه من جهه نصره للاعتزال قلت قد مر موته والكمال عزيز يعني هو يستحق أن يذكر خطأه خاصه خطأ كبير دنسه بالاعتزال ونصر الاعتزال لكن الذهبي قال قد مر موته يعني الرجل مات والكمال عزيز وإنما يندح العالم بكثرة ما له من الفضائل فلا تدفن المحاسن لورطه ولعله رجع عنها وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام وحده صفريد من الزهبي يعطوه كل كروت الدنيا الحمراء حتى لا يبقى في السوق في السوق ورقة حمراء. نعم. يعني مثل هذا يشنع به على الزهبي عندهم. يقول يا إله هذا حتى هذا كيف يقول هذا؟ نعم. واستدرك الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله بعض الفاضي الشيخ أبي إسماعيل الهروي قال في كتاب مشهور تهذيب مدارج السالكين لما شرح ابن القيم كتاب الهروي رحمه الله. الذي أصله منازل السائرين للشيخ الهروي رحمه الله شرحه ذو القيم في مدارس السالكين قال يعني ويمر على بعض الفاظ الهروي في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له ده قول شنيع حين الهرو يقول كلام قد يتصور منه يعني انه على بعض طرائق الصوفية او انه لو فهم على ظاهره يقال هذا من الحلول او هذا من كذا او كذا من الكلام الاخطاء الكبيرة التي عند لكن الرجل ليس معروفا بهذا ولهذا كان ابن القيم يعني يرد الخطأ ويتلطف في الانكار ويقول يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام وقال أيضا يعني ابن قيم شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه شيخ الإسلام حبيبنا ويقصد هنا الهروي لأن الهرو كان عظيما في نصرة السنة وفي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وله مواقف يعني كبار أنظر حتى الادب لم يجي يرد على واحد ينسبه دام هذا ليس معروفا بالخطأ ولم يلتزم هذا المنهج في الخطأ كان يقول الشيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق حب إلينا منه هذا رد عليه لكن رد بأدب أدب الرد وكان شيخ السابن تيمية رحمه الله يقول يعني عن الهروي عمله خير من علمه عمله خير من علمه هذا سنة عليه وفي أيضا إشارة إلى أنه وقع في بعض علمه بعض الزلف وصدق رحمه الله هذا كله بالكلام ابن قيم يعني ابن القيم قال عن الهروي شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحبه لنا منه وتتمت كتاب ابن يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يستحى الهروي يعني أيضا يلتمس له من يسمى عليه وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول عمل خير من علمه وصدق رحمه الله وبقيم صدق كلام ابن تيمية فإن أمام الهروي رحمه الله فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة الغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنا لكن قبل يقول وقد أخطأ في هذا الباب يقول شيخ الإسلام هذا رجل كبير حتى انتبه لهذا المسلك هو لا يريد أن يجرئ الصغار عليه انتبه هذا لم يأتي من فراغ لا يريد أن يجرئ الصغار عليه فإذا قبل أن يقول قد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنا أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنا فيتلقفها بعض الحدادين وغير الحدادين فيشمر عن ساعد ال ال ال ال ما كان يحب الفحش ولا التفحش لكن هم يعني كذلك نعم قبل أن يفعل هذا ابن القيم يقدم له يقول شيخ الإسلام وحبيبنا والحق احب وكان من زمنه يقول فيه كذا وكذا ويذكر من حسن سيرته وليس معنى هذا انتبه ليس معنى هذا هذا الإنسان كلما أراد أن ينقض أحدا يفعل هذا هذا لا يلزم قضية الموازنة وأنه قبل أن يذكر الخطأ لا بد أن يذكر المحاسم هذا ليس يلزم ولا يرد لكن إن كان مقتضى الحكمة يقتضي ذلك فعل وإن كان مقتضى الحكمة يقتضي أن يذكر الزل فقط ويفكت فعل هذا على حسب الحال فإن كان الرجل مشهورا بالخير ومعروفا كثره حسناته فينبغي أن يقدم أو يشير إلى بعض حسناته حتى لا يتلقى في الذله بعض الجهال فلا يقدره حق قدره وإذا كان على العكس من ذلك ممن له يعني ليس له هذه القدم في العلم فإنه يحذر منه ولا يذكر محاسنه ولو كانت له محاسن هذا ضابط المسألة فلسنا نقول مع الذين يقول لا بد من الموازنات وقبل أن نذكر الزلة نذكر المحاسب وقبل الجرح نذكر التعديل هذا لا يلزم ولست مع من يقول لا يفعل هذا مطلقا وإنما الحكمة هي ضابط المسألة والذي يتكلم في العلم وخصوصا يتكلم في العلماء ونقدهم ونحو ذلك لابد أن يعلم أن الكلمة أمانة وأنه إذا تصدر للكلام فالناس يتلقون عنه مسلكه وقد يقلدونه أو غالبا ما يقلدونه فلابد أن يعرف أين تذهب كلمته وماذا يفعل الناس إذا هو يعني أساء أو إذا هو أحسن إذا هو شدد أو إذا هو تلطف وأن يكون عنده بقدر ما يستطيع ميزان دقيق ومقياس لأنه سيقلد ولأنه سيسأل أيضا عن هذا فالله تعالى سيسأله لقد كان من اثر كلامك ان صار الناس كذا هذه امانه ومسؤوليه وخطيره ولابد ان يضبط مواقفه اما ان يطلق لسانه ثم يجد يعني الثمرات المره بسبب يعني كلامه ثم ياتي يوم القيامه وقد تعلق هؤلاء جميعا في رقابته فلا يدري اين يذهبون المساله تحتاج الى يعني ضوابط و الله سبحانه وتعالى طيب تكمنة الفصل قد تطول نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين يقول ما هو رب الفقر سيأتي إن شاء الله في دروس الفقر يقول بعض الأخوة الذين يترخصون في مشاهدة الكرة نعم يحتاج إلى كرة في دماغه حتى يعني يترك الكرة عيب، عيب يعني الأخ يعني يفعل هذا الكرة كلها حمية وحمية جاهلية وما أحد يسلم منها إذا كنا نحن نتصرقش وحاسين بالحمية وإنت بر بعيد وإنت ماش في الشارع نعم، فما بالك بال... ف يعني هذا طغوط الكرة هذه طغوط يعبد من دون الله فأنت تدعو الله تعالى واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام يعني تدعو الله أنه يجنبك ومن خلق تسلم في زمان كزمنين يبقى ما في إلا المجاهدة تجاهد نفسك ولا وإن كنت لسه مبتدئ والمبتدئ يصعب عليه هذا فنذكر أن المسألة لما كانت سخنة معنا في البدايات كنا نروح اليوم من المباراة نروح للمسجد وما نطلعش منه أو نروح لبعض أصحابك وخاصتك مما هو منضبط نقول يعني نطيع الله سبحانه نقرأ في كتاب أو ولا ترجع إلى البيت إن كان فيه هذا الجهاز او لا تخلو بنفسك اعتاك لو تفرغت وتفرغت لك نفسك ان تأخذ شوطا او شوطين وحين اذا كنت تقدمت ترجع مرة وقت لا بد من مجاهدة النفس على ترك الكرة و وقولهم و رياضة لا لا لا هذه ليست رياضة هذه يعني زبالة اما الرياضة اروح يقري حد يقول لك هذا سباحة العب سلة أي حالة تانية غير في الرياضات شرعية العاب القوى كلها رياضة شرعية السباحة رياضة شرعية إنما هذه هو اللي بتفرق بيعمل ايه هو بتفرق دي الرياضة يعني أنت ما تقدر تفرق على المباراة وشوف وهذا ويا ولا حول ولا الحمد لله وصرنا الله انت العضلات يعني قويت بهذا بالعكس العضلات ضمرة عضلات المخ تضمر إن بقي لك يعني شيء هل أصح أن أقول هذا الطريق أم هذه الطريق لا أنا تعمدت أقول هذه الطريق لأنه يصح أن تقول هذه الطريق لأن الطريق مؤنسة على الأفضح وتذكر فإلى أفضل أن تقول هذه الطريق ولو قلت هذا الطريق نسكت عنك فأنت أسكت عنه متى يحكم العلماء على رجل أنه من أهل البدعة إذا إذا أظهر بدعة وليس هذا مثلكم المضطرد ناخذ فلان وهذا القول خطأ لكن لا نقول انه من اهل البدع الا ان يكون متاصلا في هذه البدعه والا ان يكون او داعيا لهذه البدعه من باب اولى حينئذ نقول من أهل البدع لكن كلما أخطأ رجل فالخطا هذا بدعه كلما أخطأ رجل نقول إنه من أهل على هذا ان نقول على كثير من السلف من والتابعين وهذا لا يفعلونه ولا يلتزمونه طيب أخطى ابن عباس أخطى مجاهد أخطى قتادة لكنه ليس من أهل البدع مع أن الذي قاله يخالف ومر معنا في التفسير أشياء من هذا لمجاهد ولقتادة في غاية الشناعة لو أنك نظرت إليها يعني هكذا حتى قال ظن مجاهد في في مسخ في مسخ اليهود ودحه ذلك أنه مسخ حقيقي والظاهر أنه حقيقي وهذه عندهم كبيرة ومسائل كثيرة ذكرناها في حين ومع هذا لا نقول أنه مبتدع أبدا ما هؤلاء من العيمة لكن أخطأ في كذا إلا أن يكون رجل التزم هذا المنهج وسلك غير سبيل أهل السنة وأصل للبدع كان عبد الجبار والزمخشري مثلا ائمه المعتذره وكعمر بن عبيد مثلا وغيره من هؤلاء مبتدعون مبتدعون لماذا هو يلتزم منهج المبتدع ويتعمد في كل مساله وفي كل قضيه ان يدين بطريقه اهل البدع هذا غير هذا لكن رجل من اهل السنه كلما تكلم قال ومنهج اهل السنه كذا والرد على المبتدعه هو نفس يقول الرد على المبتدعه كذا وبعدين جاء في مره غلط واشكل عليه وتبنى قول على ان الاهل السنه طلع مش هو قول اهل يا هل يستوي هذا وهذا طيب نكتفي بهذا الحمد لله والصلاه